فاللَّوِینَ آمَنُوا إِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ إِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 هذا ما كنتم لأ أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذون إن عدّة الشهور عند الله فنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم